إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ومن علم أن الله عز وجل وسع كل شيء علما أصابه الحياء من الله واستحيى من مراقبة الله جل وعلا له وكما تعلم وكما ينبغي أن تعلم أن الله بكل شيء عليم ينبغي أن تعلم أن الله على كل شيء قدير والله يرينا كمال قدرته بطرائق مختلفة لكن المتعظين قليل ومن ذلك مثلا ما يروى أن عبد الله بن خازم وهذا كان رجلا يضرب به المثل في الفروسية والنجدة والشجاعة والقوة وشدة البأس دخل يوما على عبيد الله بن زياد وكان عبيد الله بن زياد يعرف شجاعة عبد الله بن خازم فرأى عبيد الله جرذاً أبيض وجرت العادة أن الجرذ لا يكون أبيضاً فقبض عليه أي قبض عبيد الله على الجرذ فلما دخل عبد الله بن خازم أراد عبيد الله أن يفاجئه بالجرذ يعني يري أن هذا اللون مختلف ليس معهوداً في الجرذان فأراه الجرذ ما الذي وقع ما الذي حصل؟ إذا بعبد الله بن خازم يصفر وجهه كالجرادة وينكمش في نفسه ويصيبه رعدة فقال عبيد الله بن زياد وهو يرى صنيع عبد الله بن خازم المعروف بنجدته وشجاعته وفروسيته قال عبد الله بن خازم ياسر الرحمن ويتهاون بالسلطان ويقابل الجيوش ويرد الرمح بيده ويطوي السيف بذراعه ويخاف من الجث ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير من جمع هذين النقيضين في قلب رجل واحد من وسعت قدرته كل شيء الله جل وعلا كما يريك القوة احيانا في أحد يريك تبارك اسمه وجل ثناء في الوقت نفسه الضعف فيه حتى تعلم أن الأمور المطلقة الصفات في منتهى في مطلقة وهي مطلقة تامة لا تكون إلا لله لا تكون إلا لله فإذا أدرك العبد هذا وأدرك سعة علم الله جل وعلا وأدرك مع علمه بكمال قدرة الله علمه بكمال رحمته اقترب من ربه وازدلف إليه وتمسك بحبله وأعتصم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين